يوم تَوَلَّى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَانُوا رُهْمَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاهُمُ الْيَوْمَ جَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَازُ الْعَظِيمُ يوم يقولوا المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ضرُونا نقت بسمِّ نوركم قيل ارجعوا وراءكم فلتمسُّنورا فضرب بينهم فضرب بينهم بسور الله باب باطنه فيه الرحمة وواهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم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 فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله ياتيكم كفايتين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم